إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعوا بعيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيضٍ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 بصيرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بأسقاط الله طلع نضيد رزق للعباد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 إذ يتلقى المتلقّي عن اليمين وعن الشمال قاعدة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و جاءت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول ما امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد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 أيام وما مسنا من اللوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل اللوب ومن الليل فسبحه وأدبر السجود واستمع يوم ما ينادي المنادي من مكان قريب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 جبار، فذكر بالقرآن معي خاف وعيد.